من كان يرجو لقاؤ الله فإن أجل الله لا وهو السميع العليم وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ العالمين والذي لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حُسْنًا وَإِنْ جَهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُ مَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُذِيَ في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله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 الشيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقال مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون.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 117. وجعلناها آية للعالمين 118. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 فَنَكَزَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا آتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا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 وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات وَالْأَرْضَ بالحق إِنَّ في ذلك لَآيَةً للمؤمنين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 بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم العذاب من اوطئهم ومن تحت ارجلهم ويقولوا ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت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 بل هم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون